وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله أرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون